أستلذب دلتال هللة جاني أعماس يا مسوي دلتال بني زو دلاء <تصفيق> أستلذب دلتال هللة جاني أعماس يا مسوي دلتال بني زو دلاء <تصفيق> صرت قاوم أجسي مثل ما كل ما جات راجس تسرج خلا وان ذو عش بالمسينه وبشري بس الله تعالى يمشي زلا وان ذو عش بالمسينه وبشري بس الله تعالى يمشي زلا ولا لا حقني من بعاض ربعي الغالين بس الاول والثاني والثالث اشلا ما خلقني واليال كان من شان الطفاس والليالي ما تعلمت من تمثيلها ما خلقني واليال كان من شان الطفاس والليالي ما تع من والذوعش بالمسي لهي بشر الي فاس تستغثت الله تعال يمشي سلا ولا من بعاض اضرب عي الغالن بس الاول والثاني والثالث شينا ولا حقني من بعاض اضرب عي الغالن بس لو ازراع الغرزه ولا شفت من هالراس قصه يا على البكر تحليلها ازراع الغرزه ولا شفت من هالراس على البكر تحليلها